أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 بحثت في كتب ابن عاشور والإمام الرزي والكشاف وابن كثير بحثت في كتب عدة مفسرين وما قاله حول ما هذه النعمة وتحدثت معكم حولها من قبل لكن قلبي لم يكن مقتنعا تماما لأن الله عز وجل ذكر نعمتي بصيغة مفردة في هذه الآية والمفسرون قاموا بتعتاد قائمة طويلة من النعم التي أنعم الله عز وجل على بني إسرائيل وشاركت معكم تلك النعم حسب ما ذكر المفسرون لكن أشعر بقوة بعد إعادة النظر في المعنى كنت قد قرأت شيئا كتبه حميد الدين الفراحي رحمه الله وذكر ذلك اخرون أن النعمه في تلك الآية هي أولا وقبل كل شيء الهداية نفسها الهداية والوحي وهذا سبق الإشارة إليه في استخدام كلمة نعمه مؤخرا والذي كان في الفاتحة نسأل الله عز وجل الهداية ومباشرة من هم الأشخاص الذين يجب أن نتبع طريقهم من أجل الحصول على الهداية؟ يقول تعالى سراط الذين أنعمت عليهم فإنعام الله عز وجل مرتبط مباشرة بالهداية الشيء الآخر الذي جعلني أقتنع بهذا التفسير أكثر هو أن كلمة نعمة في العربية تأتي من كلمة نعومة والتي تعني الراحة والاسترخاء والسهولة هذا ما تشير إليه كلمة نعمة وبالطبع عندما تفكر بالراحة والسهولة فأنت تفكر بضد كلمة الخوف والحزن فهذه كلمة مضادة فلديك في الآية أيضا نوع من تفسير مفهوم النعمة عندما قال الله عز وجل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني سيكونون في النعيم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما يشير إلى أنهم سيتمتعون بالنعمة هذا في الحقيقة مفهوم النعمة بحد ذاته مجددا نجده مرتبطا بهدى الله عز وجل وبالطبع بنو إسرائيل للأسف كان بمأساتهم أن الله عز وجل أنعم عليهم وفضلهم على العالمين والشيء الذي فضلهم الله عز وجل لم يكن جيناتهم ولا آباءهم ولا بأنهم بشر متميزون على غيرهم ولا بأن كل البشر الآخرين أقل إنسانية وبشرية منهم والذي للأسف نجده مكتوبا في بعض محاضراتهم بأن الله عز وجل خلقهم بطريقة ما بشرا مميزين عن غيرهم هذا سوء فهم. الله عز وجل أعطاهم الأفضلية من ناحية النعمة التي أعطيت لهم وهي الهداية هذا ما تميز به أن الله عز وجل أعطاهم الفرصة بأن يتعلموا من الهدى ويعيشوا به أكثر من أي أمة أخرى أعطيت لهم فرصة بعد فرصة ذلك ما ميزهم فعندما تخلوا عن الهدى تخلوا عن الأمر الوحيد الذي أعطاهم مكانتهم المميزة وهذا ينطبق أيضا على الأمة الإسلامية الله عز وجل اختار هذه الأمة وقد شرفنا الله عز وجل بأن جعلنا من هذه الأمة لكن الآن لأن الله عز وجل بعد نوح وإبراهيم عليهما السلام كان الله خصص الوحي على آل إبراهيم عليه السلام بمعنى أن الله عز وجل أرسل رسلا من نسل إبراهيم عليه السلام فبنو إسرائيل من تلك العائلة وآخر رسول كان من بني إسماعيل عليه السلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من آل إبراهيم عليه السلام ولأن هذا آخرهم لم يعود الأمر متعلقا بالعائلة بل أصبح النداء يا أيها الذين آمنوا وقد أشرت إلى هذا من قبل بالنظر إلى أجزاء مختلفة من القرآن ومحاولة فهم واستيعاب ما الذي يدعو الله عز وجل بني إسرائيل إليه إنه يتحدث إليهم مباشرة إنه لموضوع فريد في القرآن حيث يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل هكذا مباشرة وحدث هذا ثلاث مرات في سورة البقرة وهذا جعلني أفكر في مواضيع أخرى والتي يجب أن ننظر إليها بشكل أدق وبعناية وعلى الرغم من أننا نظرنا إلى هذه الآية من قبل في سورة الأعراف أريد أن أعطيكم خلفية سريعة أعتقد أنها ستساعدكم في تقدير بعض التبصر حول طبيعة هذا الوعد وهذه النعمة التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل لأن هناك شيئين أريد تكرارهما الأول هو معنى النعمة هنا والذي هو في الحقيقة الهدى وبالمناسبة لدي تعليق إضافي واحد إذا كان لديكم هدى فكل شيء حولكم يصبح نعمة ولكن إذا لم يكن لديك هداية يمكن أن يكون لديك كل شيء آخر في هذا العالم من حولك ولا يزال ذلك نعمة إذا كان لديك هداية يمكن أن لا يكون لديك طعام ربما لديك بدرة واحدة فقط لتأكلها ولا تزال في نعمة يمكن أن تكون تمر بصعوبة لكنها لا تزال نعمة يمكن أن تكون في يسر وذلك أيضا نعمة يمكن أن تكون مريضاً أو صحيحاً ولا يزال ذلك كله نعمة عليك لكن إذا لم يكن لديك هدى يمكن أن تحصل على كل شيء في هذه الحياة لكن ولا شيء منها يعد نعمة لا يعني أي منها شيئاً فالشيء الوحيد الذي تعتمد عليه كل الأشياء الأخرى وتتحول إلى نعمة أو نقمة هو نعمة الهداية ولهذا يجب أن ننظر إليها كالأولى والأهم قبل كل شيء وهذا ما تمت دعوتهم إليه وهو الإيمان بآخر الرسل صلى الله عليه وسلم وآخر الكتب الآن ما حدث مع بني إسرائيل تاريخ طويل وإليكم جزءا بسيطا منه عندما عبروا البحر وهربوا من فرعون كانوا في الخارج في الصحراء مع موسى عليه السلام ولم يكونوا ممتنين وشاكرين لأنهم بدأوا يسألون موسى عليه السلام كل أنواع الطعام التي اعتادوا أن يتناولوها عندما كانوا في مصر الآن هم في الصحراء ولن يكون لديهم تلك الأنواع من الطعام وكانوا غير متنين لهذا فكانت هناك عدة مواقف غضب منهم موسى عليه السلام والأحكام لم تكن قد نزلت بعد ومن المهم ذكر هذا التوراة لم تكن أنزلت على موسى عليه السلام بعد فالله عز وجل نادى موسى عليه السلام كي يوحى إليه التوراة فترك موسى عليه السلام قومه مع أخيه الأصغر أو كما قال البعض أنه الأكبر وهو هارون عليه السلام وذهب إلى الجبل كي يتلقى الوحي عندما ذهب عاد قومه إلى بعض الممارسات الوثنية للأسف، وقاموا بنحت عجل من ذهب جمع المجوهرات وك وكل ما كان بحوزتهم وأدابوها وشكلوها وحولوها إلى شكل عجل وبدأوا بعبادته وأنشأوا تلك التقوص الوثنية كان هذا في غياب موسى عليه السلام ثم رجع موسى عليه السلام وغضب جدا عندما رأى تلك الأفعال ونزلت عليهم عقوبات صارمة جدا من الله عز وجل أولئك الذين ابتدوا تلك الممارسات عقبهم الله عز وجل بأنه يجب أن يقتلوا أنفسهم سنقرأ عن هذا لاحقا قليلا لكن أقفز عبر تاريخهم بشكل سريع فالآن كانت التوبة أولا بأن المجرمين الذين شاركوا في تلك الجريمة يجب أن يتم إعدامهم ثانيا كانت هناك مجموعة من قادة بني إسرائيل لأنه تعلمون عندما تفسد عائلة ما تحمل المسؤولية لرب تلك العائلة فالآلاف من بني إسرائيل في ذلك الوقت تم تحميل مسؤوليتهم على مجموعة منهم وكان عددهم سبعون قائدا من بني إسرائيل ثم تم أخذهم إلى أعلى الجبل حتى يعتذروا إلى الله عز وجل مباشرة السبعون من قادة بني إسرائيل سيستحبهم موسى عليه السلام وسيعيدهم إلى الله عز وجل مباشرة للتوبة والاعتذار. الآن واختار موسى قومه سبعين رجلا هذا ليس مذكورا في البقرة هذا مذكور في سورة الأحراف وقد نزل أولا والبقرة نزلت لاحقا بعدها يقول تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرشفة قال رب لو شئت أهلكتهم عندما وقع بهم الرشفة أو الانفجار والصوت المرتفع الهائل بمعنى عندما جاءوا إلى ميقات الله عز وجل كان غاضبا عليهم وصعق جميعهم وغالبا ماتوا من تلك الرشفة ولاحقا سيذكر الله عز وجل دعتهم من موتهم هؤلاء السبعون عندما جاءوا إلى مقات الله عز وجل موسى عليه السلام قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء إذا هذه محنه واختبار وضعتنا فيه وهو اختبار صعب جدا وبهذا الامتحان ستهدي الكثير وتضل الكثير ثم يتابع قوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة بما أنك قضافت لنا نسألك لأنهم جاءوا لطلب المغفرة وموسى عليه السلام يتحدث باسم القادة السبعين ويقول لله عز وجل اكتب لنا بمعنى اضمن لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أيضا متى نقول هذا الدعاء عندما نكون في أقرب حديث مع الله عز وجل نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة متى نقول ذلك؟ عندما نذهب للحج هذا هو الدعاء الذي نقوله كما في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هذه سنة الله عز وجل عندما تكون في أقرب موضع لله عز وجل وهذا الموضع كان جبل الطور قبل أن يكون الكعبة عندما كانوا هناك قالوا نفس هذا الدعاء الذي نقوله عندما نذهب للكعبة إذن التشابه ملحوظ جدا انا هدنا إليك الآن يتحدث إليهم الله عز وجل فيقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الآن يتحدث الله عز وجل هو الذي يتحدث إلى القادة السبعين المرعوبين وهم هناك لطلب المغفرة وفي تلك اللحظة تحدث الله عز وجل إليهم مما يعني أنها لحظة هامة جدا في تاريخ بني إسرائيل الله عز وجل تحدث إلى السبعين جميعا قال أولا قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء ثم قال ورحمتي وسعت كل شيء لكني سأكتبها وأضمنها الآن هم يستمعون بعناية متسائلين لمن سيكتب رحمته فاستمعوا لهذا فسأكتبها للذين يتقون هل تلاحظون ترابطا في القرآن نفسه؟ قال تعالى سابقا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كان ذلك في بداية سورة البقرة ثم في آية الأعراف يقول تعالى فسأكتبها للذين يتقون وقال ويؤتون الزكاة الصلاة شيء كان موجودا لدى بني إسرائيل لكن الزكاة شيء نادر عندهم لكن في أي كتاب مقدس يذكر دائما الصلاة والزكاة يقرنهما معا باستمرار إنه القرآن الكريم إنه يخبرهم على الجبل سأكتب رحمتي للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أولئك الذين يؤمنون بوحينا وآياتنا ثم يكمل الوصف الآن من هم أولئك الذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالآيات قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بالمناسبة أين حدثت هذه المحادثة؟ في جبل الطور هل كان الإنجيل قد نزل؟ لا الإنجيل آخر الكتب المنزلة على بني إسرائيل وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام في هذه الجملة الله عز وجل يذكر مسبقا أنه يتحدث عن أولئك الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في كل من التوراة والإنجيل ويفعل هذا كأن الله عز وجل يقول أنه لا يتحدث عن عيسى عليه السلام لأنه إن كانت هذه المواصفات يقصد بها عيسى عليه السلام فلن تجد تأكيدا على عيسى في الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل بل سيكون كل من التوراة والإنجيل يتحدثون عن هذا النبي الأمي وبالمناسبة عيسى عليه السلام أيضا كان يقرأ جيدا اعتاد على تحدي الأحبار إذن النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولم يتوقف عند هذا بل قال الله تعالى أيضا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لاحظوا هنا ما الذي ذكر أولا؟ أن النبي جاء أولا ليحرم الحرام أم ليحل الحلال بل ليحل الحلال يحل لهم الطيبات ثانيا يحرم عليهم الخبائث الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليفتح الأبواب للأشياء الجيدة والنقيه لهم ثم ليحرم الأمور الخبيثة والدنيئه بطبيعتها هذه في الحقيقة صفات نبينا صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كل هذه الموعظة حدثت على الجبل هذه موعظة الله عز وجل إلى بني إسرائيل إلى قادتهم بينما كانوا يطلبون مغفرة الله عز وجل بسبب عصيانهم لأنهم قد عصوا موسى عليه السلام للتو والله عز وجل يقول لهم هذه جريمة النكراء لقد عبدتم عجلا للتو هذه جريمة النكراء لكن هناك فرصة أكبر لكم للحصول على المغفرة ولتضمنوا السلامة لأنفسكم وهي إن آمنتم برسول القادم صلى الله عليه وسلم هذا ما أخبرهم به وقتها استمعوا لهذا يكمل تعالى ويقول ويضع عنهم إسرهم ماذا يعني يضع عنهم إسرهم ما فعله بني اسرائيل هو أنهم خلقوا فتاوى واحدة تلو الأخرى جعلين قائمة المحرمات عليهم طويلة جدا وجعلوا الدين صعبا جدا لتعلمه إذا أردت أن تفهم الدين عليك أن تدرس كل هذه الكتب ثم بعد ذلك ربما ستبدأ بالفهم. فالدين نفسه أصبح عبئا ضخما وكنتيجة لذلك شعروا أنهم مقيدون جدا في هذا الدين لاحظوا أن أول شيء وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لهم الطيبات يعني يفتح الأبواب ويسهل الأمور ثم يحرم الخبائث فقط وكنتيجة للطبيعة الأكاديمية الصارمة للغاية لديهم حولوا الدين إلى شيء صعب جدا والله عز وجل قال أن هذا رسول صلى الله عليه وسلم سيأتي وسيضع عنهم اسرهم والأغلال التي كانت عليهم الأغلال مثل الأصفات التي يقيد بها السجناء ثم أضاف الله تعالى وهذا آخر جزء وهو ليس متعلقا فقط بالإيمان برسول صلى الله عليه وسلم استمع قول تعالى فالذين آمنوا به أي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه التعزير في العربية ليس فقط أن تحترم شخصا ما ولكن أن تساعده بدافع الاحترام على سبيل المثال إذا كنت تحترم والديك كثيرا وجاء والداك وأقفوا سيارتهم أمام باب منزلك لا تنتظر أن يخرجوا من السيارة ويفتحوا الحقيبة الخلفية ويخرجوا حقائبهم وأمتعتهم ثم يسحبوا حتى باب المنزل بل ستركض وتفعل هذا من أجلهم، إذا فعلت هذا بدافع ماذا؟ الاحترام، هذا هو التعزير، أن تساعدهم بأفضل ما لديك بدافع الاحترام لهما، ليس فقط احترامهم، فتسلم عليهم وتقول، سعدت برؤيتكم، هل لديكم حقائب وظافية؟ حسنا، آمل أن تحضروها بسرعة، لأن الذباب قد دخل إلى المنزل، هيا أسرعوا، هذا لا يسمى تعزيرا، ففكرة التعزير، هو أولئك الذين آمنوا به وقدموا أفضل ما لديهم لاحترامه ومساعدته لماذا هذا مهم؟ لأن الله عز وجل علم مسبقا أنه عندما يأتي آخر الرسل عليه الصلاة والسلام أكثر من سيؤذيه هم بنو إسرائيل وبدلا من مساعدته سيؤذونه وفي الواقع سيستهزئون من حقيقة أنه أمي لأننا نحن العلماء المتعلمون إنه لا يقرأ انظروا إليه إنه مجرد أمي وكلمة أمي في الحقيقة وضعت أمامهم من الله عز وجل مباشرة عندما وقفوا في جبل الطور كأنه يقول لهم استعدوا لهذا ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه بمعنى نصروه في المعارك والحروب النصرة في الواقع ليست فقط أي مساعدة بل نصرة عظيمة جدا. ساعدوه بكل ما لديهم ومهما تطلب الأمر واتبعوا النور الذي أنزل معه هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا كما في سورة التغاب أولئك هم المفلحون ذلك كان العهد والوعد الذي أخذه الله عز وجل منهم لقد أراد مغفرة الله عز وجل وموسى عليه السلام طلب ماذا؟ قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة فقال الله تعالى حسنا هذه رحمتي هذا ما تريدونه رحمتي في هذه الدنيا وفي الآخرة هذا أمر مضمون للمتقين الذين يؤتون الزكاة ويؤمنون بآياتنا ويؤمنون بآخر الأنبياء والرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يساعدونه مهما تطلب الأمر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الكتاب وفي الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام بالمناسبة في هذه الآيات تم إخبار اليهود مسبقا أيضا بأنه يجب أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ يجب أن تؤمنوا بعيسى عليه السلام لأنه ذكر أي الكتب؟ الإنجيل وهم لم يكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا كفروا بالإنجيل فكان ذلك الإعراض الأول وهذا الإعراض الثاني في الواقع وعندما يعود عيسى عليه السلام لاحقا سيكون ذلك الإعراض الثالث الآن أريد أن أشارككم شيئا حول هذا العهد الذي ذكر في سفر التثنية وهو أمر جدير بالملاحظة اشار إليه حميد الدين الفراحي في كتابه الرائع الرأي الصحيح في من هو الذبيح ومؤخرا وقع هذا الكتاب في يدي مصادفة وسأتعلم إن شاء الله تعالى في النهاية اللغة العبرية وسأقرأ لكم هذا بالعبرية حتى تستطيعوا رؤية الكلمات وترون الشبه مع القرآن فيما تبقى منه لكن الآن سأقرأ لكم الترجمة باللغة الإنجليزية القياسية يقول الله تعالى سأبعث منهم الآن الله عز وجل يتحدث إلى موسى عليه السلام فيقول سأبعث منهم نبيا مثلك أعتقد أن في هذه النقطة قد يجادل أي أحد ويقول كل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام هم مثله سليمان وزكريا والعديد من الأنبياء في الإنجيل وحتى في القرآن كانوا من بني إسرائيل وبالتالي جميعهم مثل موسى عليه السلام لكن انتظروا لحظة نبيا مثلك إذا أخذت هذا من منظور إسلامي ستجد أنه لا يوجد أقرب إلى موسى عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن موسى عليه السلام أعطى شريعة ولم يعطي أي نبي من أنبياء بني اسرائيل شريعة بعد موسى عليه السلام لقد كانوا جميعا يؤكدون على الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام لكنهم لم يعطوا شريعة جديدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد بعد موسى عليه السلام الذي قد أعطى شريعة ليس فقط تشابه في موضوع الشريعة بل اضطر موسى عليه السلام أن يهاجر في منتصف حياته كان عليه أن يهاجر من أين؟ من مصر إلى الصحراء وكانت هجرة إعجازية ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان عليه أن يهاجر من أين؟ من مكة إلى المدينة موسى عليه السلام كان لديه جمهوران الأول فرعون وأهل مصر والثاني كان قومه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه جمهوران كان لديه قريش الذين كفروا ثم بعد ذلك كان لديه أتباعه المؤمنون به أين؟ في المدينة موسى عليه السلام كان من بين قومه منافقون آدوه حتى قال لهم بسورة الصف لما تؤذونني وعلى الجانب الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يتعامل مع المنافقين الذين كانوا يعيشون بين المسلمين والذين آدوه إذا قال أحد المسيحيين لا موسى يشبه عيسى عليه السلام أكثر عيسى عليه السلام ولد ولادة عذراء لكن موسى عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ولادة طبيعية عيسى عليه السلام رفع إلى السماء لم يمت بعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام ماتا موتة طبيعية إذن الجوانب المشتركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام كثيرة جدا الآن استمعوا إلى بقية النص من الإنجيل هذا سفر التثنية يقول الله سأبعث لهم نبيا مثلك من إخوتهم هذا باقي النص الآن من إخوتهم هناك فرق عندما نقول منهم وعندما نقول من إخوتهم إذا قلت منهم فمعناه من بني إسرائيل لكن من هم إخوة بني إسرائيل؟ إنهم العرب لأن إسحاق يكون أخو إسماعيل عليهما السلام جميعا إذا بالتالي أبناء عمومتهم أو إخوتهم هم العرب سأرسل لهم نبيا أي واحدا فقط إذا قلنا أن هذا الكلام يشير إلى أنبياء بني إسرائيل ستجد أن بني إسرائيل كان فيهم الكثير من الأنبياء وليس واحدا فقط لكن إخوتهم العرب كان منهم نبي واحد فقط وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى من الناحية اللغوية تأكد لدينا أن المقصود هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ذلك نكمل النص وسأضع كلماتي في ثمه هذا ما جاء في الإنجيل سضع كلماتي في فمه وسيخاطبهم بكل ما آمر به كما جاء في القرآن وما ينطق عن الهوى لا يحرك فمه على هواه إن هو إلا وحي يوحى هذا جاء في القرآن ويقول القرآن أيضا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هذا ما قاله الله عز وجل عن الوحي الآن لماذا ذكر خصي سنف الإنجيل؟ سأضع كلمات في فمه لأن موسى عليه السلام مشابه كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن موسى عليه السلام أعطي التوراة ليقرأها لم توضع الكلمات في فمه بل أعطي الألواح وكان عليه القراءة منها فالوحي أعطي له بشكل ملموس لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبين موسى عليه السلام كان يجب أن يوضحه حتى في الإنجيل سيكون هناك فرق على عكسك لن أضع كلماتي في الألواح من أجله أين سأضعها؟ في فمه لأنه لا يستطيع القراءة فيجب أن تأتي الكلمات مباشرة من فمه سبحان الله يا له من نص مذهل حتى هذا اليوم نجده في الإنجيل الآن لنعود لسورة البقرة هذه نقطتان أردت الإشارة إليهما أحدهما عن النعمة والأخرى عن العهد يقول تعالى وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم وإيايا فرهبون بالأمس تحدثنا عن ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أرسل أحدهم لي بريدا إلكترونيا يسألني فيه سؤالا مثيرا للاهتمام حقا وأريد أن أتحدث عن ذلك النقاش في درسنا لهذا اليوم ذكرت أن هذا معتاد أن يفعله علماءهم لقد اعتادوا أن يبيعوا الفتاوي ويخفوا بعضا من الكتاب عن قصد وهكذا باعوا كتاب الله عز وجل لأي ثمن كان ثمنا سياسيا أو ماليا أو أيا كان فسألني أحدهم هل هذا العمل مختص فقط بعلماء بني إسرائيل هم يشمل عامة الناس أيضا وحقيقة الأمر ان عامة الناس يستطيعون فعل ذلك أيضا وأخبرتكم أن هذا فرق هام بين الأمة الإسلامية والأمم السابقة بسوء الحظ بعض العادات السيئة للأمم السابقة أصبحت موجودة عندنا في الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل كما درب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مثلا على هذا الأمر فقال لا لتتبعن سنن الذين من قبلكم حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه فكرة الأمر أننا سنعيد نفس الأخطاء بدون تفكير أحد تلك الأخطاء هي أن العلماء جعلوا التوراة مختصة بفئة معينة من الناس إذا أردت أن تعرف ما تقول التوراة فعليك أن تذهب لتلك الفئة أو المجموعة وسيخبرونك ما تقول وأنت لا يجب أن تقرأها حتى إذا قرأتها يقرأها بدون أن تفهم كما علق ابن عباس رضي الله عنه عن بني إسرائيل قال يقرؤونه حفظا وقراءة بلا فهم فهم لا يدرون ما فيها كان ذلك مرضا في بني إسرائيل لا يفترض أن يكون هذا الوضع عند المسلمين ماذا حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة أريدكم أن تفكروا في هذا كان هناك تجمع ضخم من المسلمين في الوقت الذي انتصر الإسلام فيه ورسول صلى الله عليه وسلم أتم مهمته كان هناك ألاف المسلمين حوله وأخبرهم بلغوا عني ولو آية هذا حديث مشهور هل قال ربما لا تفهمون تأكدوا أولا أن تأخذوا إجازة في التجويد وتأكدوا أن تكونوا قرأتم 16 كتابا في التفسير بعد ذلك تأكدوا أن النحو والصرف والبلاغ لديكم ممتازة والمعرفة بالقراءة والحديث والفقه والشريعة وكل العلوم وتأكدوا أنكم درستم أربعة أو خمسة كتب مختلفة في العقيدة ثم بعد ذلك ربما تبلغوا عني ولو آية أم قال فقط بلغوا عني ولو آية ومن كان أمامه؟ هل كان الناس أمامه من العلماء؟ أو هل كانوا تلاميذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدة سنوات بل كانوا مئات أو ربما آلافا من الناس بعضهم دخل في الإسلام للتو في ذلك اليوم بعضهم مسلم منذ أسبوع بل بعضهم لا يعرفون الفاتحة حتى لا يعرفون شيئا في الإسلام يعرفون فقط لا إله إلا الله هذا كل ما يعرفونه بعضهم تعرفون لماذا أسلموا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأصبحت الكعبة تحت حمايته، ولديه أيهم اعتقاد أن من تكون الكعبة تحت حمايته يجب أن يكون هو على الحق، فقالوا لأنفسهم قريش كانت على الحق، لكن من الواضح أن الرب الآن مع هؤلاء هيا هيا نتبعدين، وبعضهم أسلموا لأن قادة قبيلتهم أسلموا، وفي المجتمع القبلي عندما يسلم قائد القبيلة أو يفعل أي شيء آخر عليك أن تتبعه وتفعل مثله، أعرف بعض المجتمعات القبلية في أمريكا لن أقول من أي صور عرقية هي، جاءوا جميعا كلاجئين وقائد القبيلة قال سأجلب لكل مجتمعي هواتف النقالة فتحدث مع شركة جوالات قال لهم لدي 500 عائلة ستعطيني خصما في المئة وستربح مبيعات من خمسمائة عائلة لأنه عندما أخبر قبائلي أن يوقعوا معك سيفعلون وستضع برج للهواتف الخلوية على مبانينا، وحصل على ما أراد إذن الفكرة هي أن العقلية القبلية إذا قال القائد شيئا يتبعه الجميع فعندما يصبح قائد القبيلة مسلما لا يقال أين الدليل اشرح لي لماذا أصبحت مسلما لا بل يتبعونه فورا لماذا نعتقد أن ألاف الناس أصبحوا مسيحيين فقط لأن الإمبراطورية الرومانية أصبحت مسيحية إنها عقلية قبلية عندما فعل الملك شيئا تفعله أيضا ستحول عن ديني في نفس الوقت لا مشكلة فالفكرة التي أحاول إيصالها هنا لأنه عندما يكون الأشخاص تابعين بشكل أعمى لا يفكرون حتى فيما يتم إخبارهم به يتبعون قائدهم فقط هذه خاصية يجب أن تحترمها منها عندما تكون في حالة القيادة الدينية عندما قال الله عز وجل لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا كان هناك القادة الدينيون الذين يستطيعون أن يفرضوا سيطرتهم على عدد ضخم من السكان لن يسألوا حتى عما يقال لهم سيفعلون ما يقال لهم فورا اليهود وصفوا في القرآن بأنهم على نوعين أحدهم أميون لا يعلمون الكتاب والقسم الآخر علمون جدا بالكتاب المسلمون يفترض أن يكونوا مختلفين يجب أن يكون الحد الأدنى من التعليم لدينا في الأمة هو القرآن هناك تخصصات أنا لا أنكرها هناك تخصص في تلايوتي القرآن هناك تخصص في التفسير وتخصص في الحديث هناك تخصص في العقيدة هذه علوم كل منها ربما يمكن أن تحصل على عشرات الشهادات في الدكتوراه في كل واحد منها ربما يدرس الشخص أي واحد منها لثلاثين سنة ولا يزال لم يتجاوز السطح هذا صحيح لكن هناك تعليم أدنى يجب أن يكون لدى الجميع في أي مجتمع مدني في الوقت الذي يصل فيه الأطفال إلى سن معين يكون لديهم معرفة عامة بأمور معينة على سبيل المثال في المجتمع الأمريكي يكون لديك فكرة عامة عن الدستور لن تحصل على شهادة علية فيه لن تفعل هذا لكن على الأقل ستفهم أساسيات معينة حول الدستور الأمريكي هل فهمتم؟ عليك أن تحصل على مستوى أساسي من التعليم الديني الذي ليس مخصص لفئة معينة من الناس بل هو للجميع وعندما لا يصبح لدينا هذا ينشأ لدينا التطرف وتنشأ لدينا الطوائف والبدع ثم تنشأ المجموعات الدينية وتقول سنخبركم ما هو الدين حقا لأنكم لا تعرفون أي شيء فعندما يكون لديك مستوى ادنى على الأقل يصعب استغلالك لكن عندما لا يكون لديك ذلك يكون من السهل جدا استغلالك هذه هي الثقافة هذا هو دور العلماء دور العلماء ليس أن يبلغوا أكبر عدد من الناس بأن يتبعوهم بل دور العلماء أن يمكنوا الناس ويقووهم دور العلماء هو أن يكونوا مصدرا لبقية المجتمع حتى نتعلم أن نناقش ونسأل أسئلة ذكية نافعة هذا من المفترض أن يكون دور العلماء أن يرفعوا الجميع حتى نعلوا جميعا معا في نفس الوقت بالتالي مع مرور الوقت عندما يأتي الجيل القادم يكونون متعلمين أكثر منا بكثير عندما كنا في نفس أعمارهم فأملنا هو أن يكون أطفالك عندما يصلوا إلى الثلاثين من أعمارهم أن يعرفوا أكثر عن القرآن مما كنت تعرفه في ذلك العمر فالأسئلة التي يسألونها لعلمائهم تكون أسئلة أكثر ذكاء ويعيشوا حياة أكثر إدراكا ووعيا لا يجب أن يصبحوا علماء لأجل هذا لكن حتى الأدنى يجب أن يرتفع ولكن عندما لا يحدث هذا سنجد ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون سبحان الله الآن ولا تلبسوا الحق بالباطل سنرى نقضا لاذعا لتلك الفئة الفئة الثانية من الناس لأن إحدى فئات الناس لا تعرف عن الدين كثيرا وبالمناسبة واقع الأمة الإسلامية اليوم لا يختلف كثيرا عن اليهود معظم اليهود ليس لديهم فكرة ماذا كانت التوراة ومعظم المسلمين اليوم ليس لديهم فكرة عما في القرآن لا يعرفون شيئا ربما جعلهم آباؤهم يحفظون عدة سور ربما قرأوا القرآن كله على شيخ ما عندما كانوا صغارا وفي لحظة الختم في آخر سورة الناس ينتهي الأمر عندها لم يعد علي أن أتعامل مع هذا الكتاب بعد اليوم لقد تخرجت من القرآن ويمكنني أن أعيش حياتي الآن لم يعد علي التعامل مع القرآن بعد الآن القرآن كان مجرد طقوس علي القيام بها ثم تنضي في حياتك وهذا ليس خطأهم إنها ثقافة تطورت مهمتنا ليست البكاء على تلك الثقافة لكن مهمتنا هي القيام بشيء تجاهها مهمتنا هي مساعدة تلك الثقافة ورفع مستوها بالمودة لكن إليكم ماذا حصل؟ الفئة الأخرى من الناس قلنا أن معظم الناس لا يعرفون شيئا عن الكتاب لكن هذا يعني أن هناك مجموعة صغيرة من الناس درسوا اللغة العربية وتعلموا الصرف والنحو درسوا بعض دراسات التفسير ربما حصلوا على بعض الدرجات العلمية في الدراسات الإسلامية هل هؤلاء هم الغالبية في الأمة أم الأقلية؟ إنهم الأقلية من الناس من يعرفون شيئا عن الإسلام بعضهم يعرف الكثير وبعضهم معرفته أقل لكن إذا جمعتهم مع بعضهم جميعا في مجموعة واحدة لا يزالون عددا قليلا جدا بالنسبة للأمة الإسلامية صحيح؟ إذن المشكلة هي أن هذه المجموعة الصغيرة من الأمة هم الآن في وضع خطير جدا لأنهم يقودون أناسا عميانا اساسا يقودون العميان وكل ما يقولونه يقول الناس اوه انا اتبع فلانا ايا كان ما يفعله او يقوله ياتيني اشخاص كثيرون يقولون استاذ ما رايك بالخدمات المصرفية الاسلاميه فأقول انا انا لا أفكر فيها فيقولون لا لا نقصد ماذا تفعل انت فأقول هذا من خاص بي فيقولون فقط فقط ماذا تعتقد بشانها فأقول لهم لدي الكثير من الأفكار حولها بعض الأحيان لكني لن أخبرك بها لا لا لا أنا لا أطلب منك فتوى أجل لأنني لم أكن سأفتيك على أي تحال أنا أنا أقول فقط ماذا تفضل أنت أنت تسألني عن ما أفضله لأنك تشعر أن ما أفضله بالتأكيد مبني على علم ديني مكثف ولهذا إذا أخبرتك ماذا أفضل سيكون هذا جيدا كفاية لك ولهذا تسألني والذي سيصبح في الأساس فتوى لأنك تسأل عن رأي الديني الذي يتبعه وبما أنه كان جيدا بالنسبة لي ترى أنه يجب أن يكون جيدا أيضا لك إذا المشكلة في هذا أن هذا ليس مجالي هذه مسائل تخص الفقه الإسلامي والشريعة وهي مسألة معقدة في الشريعة وهذا شيء أنا بالتأكيد لست مؤهلا للتعامل معه إذا كان لدي سؤال حوله أنا أذهب لعلماء معينين وأسألهم وأستطيع أن أرشدك إليهم لتسألهم أيضا أستطيع أن أخبرك بالعالم الذي أسأله وبالشخص الذي أتناقش معهم في تلك المسائل لكن في النهاية عليك أن يكون لديك نقاشك الخاص أنت عليك أنت تتعلم ذلك بنفسك ولأجلك إذا بدأت أقول رأيي بصراحة وبشكل مفتوح حول أي شيء هناك أشخاص قابلتهم وأنا أحبهم لكني أشعر بالأسف من أجلهم أيضا لأنهم يقولون أنا أستمع فقط لنعمال علي خان ولا أستمع لأي أحد آخر ما هي مشكلتكم؟ أرجوكم استمعوا للجميع هذا الدين كبير جدا على شخص واحد وأنا لا أدرس الناس الإسلام كله أنا أدرس الناس جزءا محددا جدا منه أحاول تعلمه وأحاول تعليمه قدر استطاعتي وهو كتاب الله عز وجل هناك أشخاص أذهب إليهم للدراسة الحديث عندما يكون لدي سؤال عن الحديث أنا لا أعلق على الحديث كثيرا لأنني أشعر أنني لست مؤهلا لذلك انا أتعلمه وأدرسه وأجلس مع بعض علماء الحديث لكن لن أقوم بتدريسه لأنه علم يتطلب قوة عقلية هائلة وأنا لا امتلكها يحتاج اشخاصا اذكياء بشكل مذهل ليقوموا بتدريس الحديث ولن أعتبر نفسي من هؤلاء الأشخاص الله عز وجل سهل القرآن ويسره ولقد يسرنا القرآن للذكر وهذا هو دوره اذا فوظيفتك ووظيفتي أن نكون من تلك الفئة الأكثر تعلما إذا لم يكن لدينا هذا فالآن هذا النقد الذي على وشك أن نقرأه يتحدث عن تلك الفئة المتعلمة من الناس فأنا من ضمنهم أولئك الذين يتعلمون الإسلام يتعلمون العربية والتفسير والقرآن والحديث والشريعة سواء كنتم في جامعات إسلامية وتأخذون إجازة من شيخ ما أو تحضرون حلقة تفسير أو درستموه انتهيت من دراسته منذ عدة سنوات هذه الآيات تتحدث عنا الله عز وجل يخاطب اليهود لكنه أبدا لا يخاطب اليهود فقط إنه دائما يتحدث إلينا من خلالهم لأن هذه الأمة هي التي في التجربة حاليا يقول تعالى ولا تلبس الحق بالباطل كلمة الحق لها أربع معاني لكنني سأبدأ بأحد المعاني وهو الحقيقة الله عز وجل يصف هنا استراتيجية محددة جدا يكون لديك حق التوراة حق فتقوم بإخفائها بالباطل والكلمة المستخدمة للإخفاء هنا هي تلبس وهي تأتي من كلمة لباس وأعتقد أن الجميع هنا يعرف ما تعنيه كلمة لباس لا تضع لباس الباطل على الحقيقة عندما تلبس تكون هناك بعض الأجزاء مغطى وبعضها مكشوف الوجه مكشوف ولكن الجسم مغطى على سبيل المثال يداي الآن مكشوفتان لكن ذراعايا مغطى هذا لباس إذا لا تجعلوا بعض أجزاء الحقيقة فقط هي المكشوفة حتى تبدو نقاشاتكم وأدلتكم مقنعة ثم تمزجوها بإفسادكم من السهل جدا على الأشخاص المتعلمين في الدين أن يستدلوا بجزء من النص أو أن يستدلوا بآية واحدة أو حديث واحد ليصلوا إلى النقطة التي يريدونها ولا يتحدثون عن وجود آية أخرى أو حديث آخر يوازن تلك النقطة هناك مجموعة أخرى كليا من المبادئ التي لم تذكرها واستخدمت دلة جيدة جدا لكنك أخفيتها بالباطل هل فهمتم؟ إنها حركة ذكية لكن يمكن أن تحصل على سبيل المثال عن القرآن لقد قرأتم مسبقا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين لقد قرأنا هذا من قبل من السهل جدا أن أقول القرآن يكره النساء دعوني يخبركم لماذا ويمكن أن أستدل بأربعين آية تقريبا يمكنني فعل ذلك إذا أردت لأنني كنت أدرس القرآن لزمن طويل فالشيطان وسوس في رأسي كفاية فسأفعلها تماما وعلى الجانب الآخر أعطي محاضرة أقول فيها أن القرآن يحب النساء كثيرا دعوني أخبركم لماذا واستدلوا بأربعين آيسا أخرى أستطيع فعل ذلك سأكون مقنعا جدا صدقوني سأهز رأسي وسأعطي حديثا مؤكدا جدا وسأخذ الناس مقطعا صغيرا منه يقولون انظروا القرآن يقول أن النساء ملعونات أو شيء كهذا لكن أتعلمون ماذا سأتلاعب بالنص لن أذكر بعض الأجزاء وأتجاوزها من هم الوحيدون الذين سيلاحظون ما فعلته العلماء وأهل العلم. هل سيدرك معظم الناس التلاعب الذي قمت به؟ لن يدركوا وعندما يحاول عالم آخر أن يصحح ما قلته سيقول له معظم الناس أنت فقط تغار منه وتحسده صحيح؟ أليس هذا ممكنا؟ هناك أشخاص قابلتهم مؤخرا ناقشتهم قبل عدة سنوات في الحقيقة الذين يقولون أن الإسلام يعلن الحرب على كل شخص غير مسلم ويستدلون بأربعين آية في محاضرتهم آية مراءة أخرى بشكل قوي جدا وأنا أستمع إلى ذلك الخطاب أقول. انتظر أنت لم تستدل بالجزء المتبقي ولم تذكر كذا وكذا ماذا تفعل لكن إذا كان شخص ذو ثمانية عشر عاما يستمع إلى هذا قال الله تعالى وقال وقال في نهايه المعاضرة سيقول الله عز وجل قال أن أكره غير المسلمين أنا أكرههم تماما ولديه الكثير من الأدلة والكثير من الآيات أجل يمكنك الاستدلال لكن إذا لم توضح النص بعدالة فأنت تخفي الحق؟ بالباطل. عليك أن تترك القرآن يتحدث عن نفسه لا يمكنك أن تستدل بانتقائية إذا فعلت هذا واخترت ما تريده أنت وتجاوزت بعض الأجزاء وتجاهلت بعض الأجزاء بتعمد فهذه هي الجريمة الكبرى ضد القرآن ولهذا ستقدر الجزء التالي ولا تلبس حق بالباطل وتكتم الحق لم يقل الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق لم تتكرر لا مرتين لماذا لم تذكر لا مرتين لأن هذا الجزء أصبح بيانا أي بيان ما سبق مما يعني لا تلبس الحق بالباطل عن طريق كتمان الحق الطريقة الكبرى للإخفاء أو التمويه يتجاوز أمور معينة عمدا وعدم ذكرها وهذا في الحقيقة مرض خطير جدا في الأمة اليوم لا أحب أن ألوم فئات معينة أحب أن أبقي الأمور بشكل عام قدر المستطاع أنا طالب لكني طالب مزعج سأخبركم بهذا عن نفسي متأكد أنكم ترونني أستاذة مزعجا لكنني كطالب مزعج أكثر عندما أدرس عند معلم ما ويقول المعلم القرآن لم يقل كذا وكذا مطلقا أعارض فورا وأقول ماذا عن هذا وذاك حسنا ليتحدث عن شيء آخر لا أتلقى المعلومات بشكل عميانين من معلمي لا أفعل هذا حتى إن كنت أحترمهم وأنا أحترمهم كثيرا لكن عندما يقولون شيئا لا أراه منطقيا بالنسبة لي أناقشهم فورا لا أقول علي احترامهم يجب أن أبقى هادئا ولا أسأل وأتكلم الملائكة لم يبقوا صامتين أمام الله عز وجل هل ستجعله خليفة على الأرض سوفصد فيها ويسفك الدماء إذا كانت الملائكة تستطيع أن تتحدث إلى الله عز وجل هكذا أنت عالم وأنا أحبك لكني سأناقشك سأقول لك أن هذا لا يبدو منطقيا بالنسبة لي ولا أستطيع فهم تلك النقطة كيف نقوم بالاستنتاج هنا وهناك؟ أنا فضل وصريح لا أفعل هذا أمام الملأ بالطبع أبدا لكن في المناقشات الخاصة تقريبا أجلس مع العالم وأتعلم منه أو منها ويناقشني وأسألهم حتى أقتنع ومعظم أسئلة الفضة يقنعونني بالإجابة عليها في نهاية الأمر ما حدث ذات مرة سأخبركم قصة سوق التفاصيل مبهمة حتى لا تتساءلوا من يكون سوقيها بشكل عام قدر المستطاع كنت في تجمع العلماء وأنا الوحيد الذي لست عالما بينهم وبدأ ذلك علي لم أكن أعرف ما الذي كنت أفعله هناك لكني ذكرت آية ضرب النساء درست ذلك الصباح مع عالم آخر لأنه كان لدي أسئلة حولها واقتنعت بالإجابات وأن هذه الآية ليست ترخيصة مفتوحة لضرب النساء أو أي شيء قريب من هذا حتى ودرستها بعناية مع هذا العالم الآخر وجلست مع هذه المجموعة من العلماء وكنت أحاول أن أرى إذا كنت أستطيع إثارة بعض المتاعب لأنني كنت أشهر بالملل فقلت آه أجل كنت أدرس هذه الآية اليوم وتعلمت أمورا معينة وإليكم ما تعلمته فقالوا ماذا تعلمت إذن فقلت لهم إنها تعني كذا وكذا ولا تعني أنه يمكنك ضرب النساء ما أردت ليس هذا معنى الآية وكم كانت دهشتي حين قالوا أجل بالطبع معناها مثل الذي قلته عندها تفاجأت وقلت إذا كنتم تتفقون معي لماذا لم تقولوا هذا تصرحوا به من قبل لاني سمعتكم ومعكم آخرون تقولون أشياء عكس هذا لماذا لم تشاركوا هذا الاستنتاج مع أي أحد فكانت الإجابة لأن الناس ليسوا مستعدين ليستمعوا لهذا فقلت ماذا الناس غير مستعدين للقرآن ماذا يعني هذا أنت تعلم الناس اعتادوا أن يفعلوا بعض الأمور بطريقة معينة وربما إذا سمعوا هذه الأمور يخرجونها عن سياقها ربما تخرج النساء عن السيطرة إذا سمعنا هذا شكرا لكم سأغادر الآن قبل أن أثقيا إخفاه الحقيقة لأنك لا تعتقد أنها مناسبة أو لا تعتقد أنها مقبولة اجتماعيا أو لأن مجموعتك لا تحب التفكير بهذه الطريقة أو ربما لأنه ينتهي بكم الأمر بعدم الاتفاق مع بقية رجال الدين خاصتكم هناك أشخاص تخرجوا من مدرسة معينة سواء كانت في مصر أو باكستان أو السعودية أو الأردن أو غيرها لا يهم تخرج شخص ما وحصل على درجة علمية في الشريعة من مدرسته وقاموا بدراساتهم لاحقا وقرروا أن بعض الأمور التي تعلمها من مدارسهم لم يعودوا يتفقون معها بعد الآن ليسوا متفقين مع هذه الفتوى أو تلك, أو تلك المدرسة الفكرية ومع ذلك لن يقولوا أي شيء هل وظيفتك كعالم؟ هي الولاء لمدرستك أم الولاء لدينك الولاء لما تعلمته أم الحقيقة والدليل كلام الله عز وجل وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم أم الولاء للمدرسة الفكرية التي تخرجت منها أنت هنا تدافع عن ماذا عن ماذا تدافع أم تقول لأن كبارنا لن يعجبهم كذا وكذا ماذا تقول من أكبر عندك أين مجد الله عز وجل عندما يتعلق الأمر بهذا ولاؤنا لكلام الله عز وجل جاء إلي بعض الشباب ممن تلقوا دراسة تقليدية أنا أغبطهم إذا فتح الله عز وجل لك الباب لتدرس تقليديا افعل أرجوه لكن والله العظيم لا تنسى شيئا واحدا بقدر ما تحب معلمك أو شيخك أو الشيخ الذي يعطيك الإجازة وأنت تشعر بالولاء لهم لا بأس بالاتفاق معهم طالما أنك مقتنع تماما وإذا لم تكن مقتنعا بما يقولونه لك على ضوء ما تعلمت يجب أن يبقى ولائك للحق لا تكن من هؤلاء ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق لا تجلب هذا الأمر للأمة لأنه سيجلب لها الهدمة والخراب لأنه ما سيحدث عندها ستدافع عن المدرسة الفكرية بدون تفكير وهم سيدافعون عن مدرستهم ومن يتبعونه بدون تفكير وتقولون كيف يعارضون كلام شيخي وولئك سيقولون كيف يعارضون شيخنا والجميع يدافع عن رأيه وفكره ولا أحد يدافع عن دين الله عز وجل هذا ما سيحدث والمأساة المحزنة في الأمر أن علماءهم هؤلاء الذين يدعون الولاء لهم العلماء الأعلى أو الأكبر في معظم تلك المدارس ستجدهم أكثر انفتاحا بكثير وأكثر ثقافة وعقلانية وأكثر تسامحا وتساهلا ومتوسعين في تفكيرهم وطلابهم في أسفل المجرى يصبحون أكثر صلابة وجمودا إنه جنون كلما صعدت للأعلى ترى انفتاحا أكثر وتهذيبا أكثر هناك أشخاص قابلتهم من فئة معينة على سبيل المثال مرة أخرى لن أقوم بتسمية فئات بعينها ولا تحاولوا تخمين تلك المجموعات المهم أشخاص قابلتهم من فئة معينة أول مرة قابلوني قالوا لي أنت صرت دي ملابسك الكفار ليس لديك علم ولا معرفة وعندك كذا وكذا حطموني تماما يجب أن لا تتحدث أبدا فقلت شكرا لكم جزاكم الله خيرا سوف أذهب لإنهي صلاتي الآن صليت خلفهم في الواقع في ذلك اليوم كنت في المطار بعد ذلك بشهر قابلت أحد العلماء الكبار لتلك الفئة معروف جدا حول العالم ذهبت إليه في المطار وكان جالسا بجانبي وقال لي تبدو مالوفا فقلت الكثير من الناس يقولون لي هذا فقال انتظر ابنتي تشاهد دروسك القرآنية على جهاز الأيبات خاصتها فقلت ربما فقال أستمع إليها أحيانا إنها رائعة جدا وبدأنا بالحديث عن القرآن لساعة تقريبا في المطار فقال تعال إلى مدرستي يوما فخفت حقا لأنني قبلت أناسا من تلك المدرسة وأخبرونني اني ابدو كالكفار والآن رئيس تلك المدرسة يقول لي تعال إلى مدرستي لتعطي درسا في القرآن طلابنا ولسان حالي يقول لا أعتقد أن تلك فكرة جيدة هل يمكنني أن أختبئ خلفك عندما أتي؟ إذا ما نرى أن العلماء الكبار في الحقيقة يكونون رحماء وحكماء لكنهم محاطون بهؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل وهذا محزن جدا وأن نصل إلى هذه الحال أمر مأساوي لكن هذا أمر وصل إلينا من بني إسرائيل ولا يجب أن نتبع ذلك المسار السيء الآن هذا معنى الحق في قوله ولا تلبس الحق بالباطل المعنى الأول هو الحقيقة المعنى الثاني لها هو الهدف الحق يعني أيضا الهدف أو الغاية لا تخف الغاية والهدف بالعشوائية وانعدام الغاية بمعنى آخر هذه الأمة دائما لديها غاية وهدف هذا الدين دائما لديه غاية وهدف نحن لسنا مسلمين فقط لأنفسنا نحن هنا للشهادة على الناس بقية البشر من المفترض أن يروا مدى جمال القرآن بسبب وجودنا هذا هو هدفنا في الوجود ترون عندما تذكرون الله عز وجل بشكل أكثر وتعبدونه وتصومون وتتلون القرآن أكثر من يستفيد نفسك أنت كالبدرة التي تحصل على الماء وضوء الشمس والعناصر الغذائية لكن تلك البذرة من المفترض أن تتحول إلى نبتة وتلك النبتة من المفترض أن تتحول إلى شجرة والشجرة لا تنفع نفسها فقط بل تنفع الآخرين إذن نحن من المفترض أن ننفع الآخرين لا يصح أن نبقي هذا لأنفسنا فقط. هذا هو هدفنا، وليس هدفنا خدمة أنفسنا فقط. هدفنا ليس خدمة أنفسنا فقط. أكبر مأساة بالنسبة لي بأننا في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لدينا مساجد في أمريكا، لكن جيراننا يكرهون جيرتنا لأن كل ما يعرفونه هو أننا نوقف سياراتنا على أملاكهم وكل ما يعرفونه أننا نزعجهم ليلا فلا يستطيعون النوم ولا أحد منهم يعرف الخير منا. وهذا يحصر من أهل الدين الإسلامي الذي أخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الجار الأربعين عن يمينك وشمالك إذا لدينا هدف وغاية هدف بمنشاركة جمال هذا الدين مع جيراننا وأن نفتح أبوابنا لهم ونجعلهم يروننا هذا الجمال رئيس الشرطة يالس كان هنا قبل عدة ليلة على الإفطار لقد أفطرت معه وجلسنا وتحدثنا وحدثته كيف أن ديننا كله يتعلق بإبراهيم عليه السلام ولم يكن لديه أي فكرة عن هذا، كان متفاجئاً وأعجبته هذه المعلومات، ودعاني العمل معه، حسناً ربما أذهب على من أنه يبدو متعجفاً حقاً، لا أعرف ماذا سأفعل، إذن افتحوا أبوابكم لهؤلاء الناس، هذا هدف وغاية، لا تخفوه، وهذا ما أمر به بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يعتقدون أن دينهم لهم فقط، وأنهم مميزون، السبب الوحيد الذي يجعلكم مميزين هو أنكم من المفترض أن تمثلوا نموذجا لدين الله عز وجل لكل الأمم الأخرى لهذا السبب كنتم مميزين إذا يقول تعالى وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليس هذا ما أمر به طوال الوقت؟ أمر بنو إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ألا تعتقدون أن هذا هو أول ما يجب أن أمر به؟ لا ليس لطبقة العلماء طبقة العلماء يصلون أساسا مشكلتهم الأكبر هي عدم إنصافهم في ذلك العين. إذا أخبرناهم أن يصلوا هم أساسا متدينون ويصلون لهذا تم ذكر الصلاة لاحقا إذا أول ما أمر به هو عدم إخفاء الحق وتجزئة الكلام على أهوائهم لأنهم كانوا يصلون ذلك جيد لكن عليك أن تحسن في كل تصرفاتك ثم تقيم الصلاة كان الله عز وجل يقول لهم عندها تستطيعون أن تقيموا الصلاة الآن أقيموا الصلاة لا تخبروني أنكم أقمتم الصلاة وقمتم بما عليكم تجاه هذا الدين وأنتم تخفون الحق بالنسبة لبقية الأمة للعوام الذين لا يعلمون كثيرا في الدين هؤلاء نقول لهم أقيموا الصلاة لكن بالنسبة لعلماء الأمة يجب أن يصلحوا علاقتهم مع دينهم وشعورهم بالمسؤولية وعدم إخفاء الحق أو استخدامه لأهوائهم إذا أصلحوا ذلك بعد ذلك يكونون في موضع أن يقيموا الصلاة لأنهم عندما يقيمون الصلاة عادة يكون الأيمتهم الأكثر علما عندما تأموا الناس بالصلاة تكون في موضع مسؤولية ومراء الأمة اعتادوا أن يأموا الناس في الصلاة هذا ليس منصبا بسيطا الحمد لله الآن نريد أن نشجع أطفالنا على الإمامة ونجعلهم يكونون نائمتنا في الصلاة لتشجيعهم ولنستمع لقراءتهم وما إلى ذلك لكن في الواقع منصب الإمامة في الصلاة ومنصب قيادة مجتمع هذا هو الهدف منه متى طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه أن يأم الناس في الصلاة طلب منه إمامة الناس في الصلاة عندما مرض. تلميحا للناس بأنه سيصبح قائدهم حتى إذا كان أربعة أو خمسة منكم مجتمعين معا وأحدهم كان الإمام يجب أن يدركوا أنه في موضع مسؤولية إنه أمر كبير وليس بسيطا فالآن أقيم الصلاة الآن تصبحون مؤهلين لأن تكونوا في منصب القيادة بعد ذلك وآتوا الزكاة أذهلتني حقا أعطوا الزكاة والصدق إنه شيء أساسي لماذا يخبرهم بذلك؟ أتتذكرون الأمر الذي أمرهم الله عز وجل به عندما تحدث معهم على الجبل؟ قال سأكتب رحمتي للذين يتقون ويأتون الزكاة هل تتذكرون ذلك؟ أتعلمون ماذا يحصل للطبقة المتدينة ولكن المفسدة منهم؟ ليس كل الطبقات المتدينة مفسدة أرجوكم لا تفهموا كلامي هكذا لكن الطبقة المفسدة منهم هل تعلمون ما يحصل لهم؟ إنهم رائعون في جمع التبرعات لأنفسهم لكنهم ليسوا جيدين في العطاء يشعرون أن وجودهم بحد ذاته هي صدقة الله عز وجل فهم يستحقون كل الخيرات لأنفسهم يجب أن يعطيهم الناس ويستمرون بإعطائهم لكنهم لا يشعرون أنهم يجب أن يعطوا أيضا يكون هناك أمر خاطئ جدا عندما تجد عالما بطنه كبير هذا يعني أن هناك أمر خاطئ جدا قد حصل هذا ليس شيئا جيدا فكرة آت الزكاة يجب أن تعطوا يجب أن تكونوا الأكثر عطاء وصدقة عليكم أن تطهروا ذلك ليس فقط أن تعرفوا كيف تقود المجتمع ولكن يجب أن تتعلموا العطاء أيضا وآت الزكاة لكن إذا كانت أقيم الصلاة وآت الزكاة قد ذكرت مسبقا فما المغزى من قول؟ واركعوا مع الراكعين هذا في نهاية الآية وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الركوع هو جزء من الصلاة عندما تنحني أليس كذلك؟ أليس ذلك جزءا من الصلاة؟ الله عز وجل قد قال مسبقا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلماذا يقول لهم واركعوا مع الراكعين؟ ما المغزى من هذه النهاية؟ الإجابة مضهلة جدا اولا الركوع في صلاة اليهود إذا كنتم قد قرأتم عنها من قبل كان لديهم سجود. وجدت في الواقع رسما بيانيا في الموسوعه اليهودية اذا رأيتها كنت ستقسم ان صلاه المسلمين من قوة التشابه اذا لم تكن تعلم ستقول هذه صلاه المسلمين حتى ترى اسم الموسوعه اليهوديه فستنتبه انها ليست صلاة المسلمين بل صلاتهم نفس الصلاة نفس السجود ركوعهم الان لا ينحنون بشكل كامل ينحنون في الركوع نصف انحناء لا يركعون بشكل كامل من يركع بشكل كامل المسلمون وهذا ركوع ماذا تعلمنا حول الركوع منذ صغرنا إذا ركعت نصف ركوع ماذا يفعل إمامك وأبوك يصفعك على رأسك حتى تتم ركوعك كاملا هذا ما يفعلونه طبعا من المفترض أن يوجهون بهدوء مرفق صحيح إذا هذا هو الركوع من يقوم بذلك الركوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون وعندما تقول وأقيموا الصلاة كان اليهود يقولون أنقمنا الصلاة لدينا صلاتنا شكرا لكم وآتوا الزكاة يقولون حسنا سنخرج بعض الزكاة لا لا لا أعتقد أنكم فهمتم المقصد بل واركعوا مع الراكعين بالمناسبة ما هي أركان الصلاة أو الأجزاء الأساسية في الصلاة القيام والركوع والسجود كل الأركان الباقية مرحلية لكن بشكل أساسي هي القيام والركوع والسجود الركوع هو الجزء الذي في المنتصف والقيام هو الجزء الأول عندما تقول أقيم الصلاة فهذا يشكل القيام ما الذي ذكر عن إبليس السجود إذا ماذا تبقى الآن ذكر القيام والسجود تبقى الركوع واكتملت المحادثة عن الصلاة على أجزاء السجدة ذكرت مسبقا الشيء المتبقي هو الركوع وبالمقارنة بالمعنى الأدبي فإنما يقال لبني إسرائيل الآن هو إبليس رفض السجود أنتم لا تركعون حتى السجدة هي الخضوع كلين على الأرض لم أسأل الملائكة أن يركعوا بل يتجدوا أنتم لا تركعون حتى واركعوا مع الراكعين وهذا المعنى يقترح أن تواضع مع أولئك الذين تواضعوا وخضعوا لله عز وجل لا تعتقدوا أنكم أعلى وأفضلوا من بقية الناس هذه آخر مناقشة في الدقيقتين المتبقية حاولت أخباركم ببعض أهمية ذكر الركوع هنا لكن ماذا تعني مع الراكعين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا لكن لماذا قال مع الراكعين عندما تقول مع الراكعين أين تقف؟ هل تقف معهم في نفس الصف؟ أم خلفهم أم أمانهم تقف معهم في نفس الصف وعندما نقف معا في نفس الصف إلى ماذا يشير هذا؟ أنك مساوي لهم وهم مساوون لك أنت لست أفضل منهم وهم ليسوا أفضل منك الأحبار أو الحاخامات يعتقدون أنهم أفضل من بقية الناس بسبب علمهم ومؤهلاتهم لا عليك أن تظهر أنك واحد من هذه الأمة مهما بلغ علمك أنت خادم لهذا الدين سواء كنت عالما وصاحب مكانته أو كنت عاملا في قسم الصرف الصحي قال ما تقول لا إله إلا الله فقد كرمنا جميعا الشيء الوحيد الذي يتفاضل به الناس عن بعضهم هو التقوى والتقوى ليست مختصة بالعلم هناك أشخاص ليس لديهم علم ولكن لديهم الكثير من التقوى وهناك أشخاص لديهم علم كثير لكن ليس لديهم تقوى وهؤلاء لا يساوون كثيرا عند الله عز وجل وطالما أن التقوى لا يستطيع أحد أن يراها أو يحكم عليها إلا الله عز وجل فنحن نقف متساوين في صفوفنا نعلم أن هناك مراتم ومكانات مختلفة للصحابة لكن لم يخصص الصف الأول في الصلاة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أو يخصص بعضهم للصف الثاني أو الثالث لم يكن الأمر هكذا إنه صف واحد وبالمناسبة اعتاد المناقفقون أن يقفوا أيضا في نفس الصف واركعوا مع الراكعين تشير إلى أن الناس الذين يعلمون غيرهم الدين وطبقة العلماء والدعاء والخطباء هؤلاء الناس يجب أن يتواضعوا مع المتواضعين أختم معكم بقصة أثرت فيها شخصيا كثيرا ولأنها أعطتني فرصة للتفكير ذهبت إلى دبي وركبت مع شخص ليوصلني إلى منطقة بعيدة قليلا كان من باكستان كان يعيش في دبي ويرسل كل ما يحصل عليه من مال لعائلته هناك وهذا حال أشخاص كثير كما تعلمون فكان يقود السيارة ليوصلني للفندق أو أيا كان وبدأنا بالحديث فقال أعتقد أنني رأيتك في مكان ما وأخبرني ذلك بالأردو فرددت عليه بالأردو فقال أنه رأاني في أحد القنوات في برنامج بالأردو وتحدثنا وقال أنا أعمل سائق تكسي وانت محظوظ جدا استطعت أن تتعلم القرآن وتعلمه يجب أن تدعو لي أنا فقط أعمل الدنيا فقلت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكاسب حبيب الله ومن قتل دون ماله فهو شهيد عندما تكسب مالك كما أمرك الله عز وجل كل دقيقة تقضيها في عملك والمال الذي ترسله لعائلتك فأنت في عبادة في كل لحظة أنا أجلس في الخلف وأنت تقود لكننا لا نعرف من يحبه الله عز وجل أكثر ومن مكانته أعلى عند الله عز وجل يمكن أن يكون هناك شخص يلقي خطبة في مسجد كبير في بلاد الإسلام أمام الاف الحاضرين وهناك عامل نظافة ينظف منطقة الوضوء وربما هذا العامل أحب إلى الله عز وجل من ذلك الخطيب هذا ممكن جدا هذا هو جمال ديننا نحن لسنا أفضل أو أسوأ من بعضنا البعض نحن نركع مع الراكعين نتواضع ونخضع لله عز وجل مع الجميع لا تخلق الطبقية في الأمة من ناحية سنحترم معلمينا وعلماءنا كما نحترم والدينا والله العلم الذي علمونا إياه لا يقدر بثمن لكن في نفس الوقت لن نسمح لهذا أن يتحول إلى طبقية في المجتمع لأنه عندما يحدث ذلك سيحدث لنا نفس السقوط الذي حصل مع بني إسرائيل أسأل الله عز وجل أن يحمينا من ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم